بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء أفرعون وما قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لم ما طغى الماء حملناكم في الجارية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 فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأ كتابيه إني ظننت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ